تغرد به رضوانا في خير جنته وجبريل من فوق السماء مرددا حماك الله يا خير قارئ لاعظم تنزيل على النبي محمدا اخي المعز الكريم قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم واذا قرئ ا ل ق ر آ ن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون صدق الله العظيم ا خ و ة الايمان والاسلام نستمع سويا لايات الحق تبارك وتعالى يتلوها علينا ف ض ي ل ة القارئ الشيخ محمود ابو الوفا ا ل ص ع ي د ي فليتصدق مشكورا <تصفيق> الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والجميع ل ف ا ل ر ح م د ن ا هل من خالق غ ي ر الله يرزقكم من السماء you لا إ ل ه إ ل ا هو فان لا تؤفقوا رسل من قبلك و إ ل ى الله ترجع you الله يضل 「おやすみない」 كذلك النشور, كذلك النشور كذلك فلله العزه جميعا اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح الذين يمتون السيئات لهم عذاب شديد ومكث اولئك هو يوم you Oh. <laughs> ا س ت ج ا ب و ن ك م ويوم ا ل ق ي ا م ة أ ك ف ؤ و ن بشرككم ولا يلبئك مثل خبير الله هو الغني Yeah, I k n o ب خ ل ه ا ل د ر محمد ي Oh. OOOOOOOOH فلتفت السداق بالسداق الى ربك يومئذ زعماء الله الحسنى Go a n k you. Amen.、Um.